اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمٍ أو حديث أو خاصةٍ أو عامة أو سرٍ أو علانية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 وشكرا كثيرا اللهم انت احق من عبد واحق من ذكر واراف من ملك وانصر من ابتغي واجود من سوء واكرم من اعطى انت الاحد لا شريك لك وانت الواحد لا ند لك لن تطاع إلا باذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر كل شيء هالك الا وجهك اقرب حفي وادنى شهيد حللت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاثار ونسخت الاجل القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه والحلال ما احللت والحرام ما حرمت والخلق خلقك والامر امرك والشرع شرعك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 ولا تُسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافُك ولا يرحمُنا برحمتِك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكَّلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا غفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله إلا انت لا اله الا انت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك اللهم إنك عفوًا تحب العفو فعفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا وعن ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإزو وذرياتنا وقرباتنا وذوي رحمنا ومن اوصانا ومن اوصيناه بالدعاء ومن اوصانا بالدعاء ومن احبنا فيك ومن احببناه فيك اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم في هذه الليله الشريفه اللهم في هذه الليلة الشريفة وفي هذا البلد الحرام والمسجد الحرام وفي ثلث الليل الآخر حيث يتمزل ربنا سبحانه نزولًا يليق بجلاله وعظمته فيقول هل من داعٍ فأستجيب له هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ أَلَّهُمَّ إِنَّا نَدْعُوكَ فَأَجِبْنَا وَأَعْطِنَا اللهم إنا ندعوك فأجبنا وأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا ونتوب إليك فتوب علينا اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم بك نستغيث فلا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه يا ذا العطاء والفضل والمنه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 الصالحون. اللهم إنا نسألك عيشاً قاراً ورزقاً داراً وعملاً باراً اللهم إنا نسألك عيشةً نقية وميتةً سوية ومردًا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك إيمانًا نقتدي به ونورًا نهتدي به ورزقًا حلالًا نكتفي به اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنًا لا يُطغينا وصحةً لا تُلهينا وأغنِنا اللهم بفضلك عن من أغنيته عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وَأَنَّ محمد رسول الله وتوفنا وان ترضى عنا غير اغبون الله اللهم توفنا وان ترضى عنا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَاجْمَعْنَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَهِيطًا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك نعيماً لا ينفد وقُرة عين لا تنقطع ونسألك نذَّة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضرَّاء مُذرَّة ولا فتنةٍ مُضِلَّة اللهم أكرمنا بجوار المُصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بشفاعته والسلام عليه وأورِدنا حوضًا واسقنا بيده الشريفة شربةً لا نضمأ بعدها أبداً برحمتِك يا أرحم الراحمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين وذمِّر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمَئنًا وسائرَ بلاد المسلمين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِحَ إمَّتَنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحقِّ إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين ونائبيه واخوانه واعوانه الى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وامناها ووحدتها واستقرارها يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق جميع والعولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمةً على عبادك المؤمنين إلهنا إلهنا إلهنا عظم الخط واشتد الكرب على كثير من إخواننا المسلمين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم ننصرهم في فلسطين اللهم ننصرهم في فلسطين على اليهود المعتدين المحتلين إلى عز جارك وجل ثناؤك وتقدسة أسماؤك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تنقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزًا إلى يوم الدين اللهم اكرمنا بالصلاه فيه اللهم اكرمنا بالصلاه فيه قبل الممات يا حي ويا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر إخواننا في غزة وامنحهم التوفيق والتمكين والعزة يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لإخواننا المظلومين في بلاد الشام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام إلى من تكلهم إلهنا إلى بعيد يتجهمهم أم إلى ملكته أمرهم إن لم يكن بك غضب علينا وعليهم فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كلنا إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم كل إخواننا في العراق اللهم احق اللهم اجعلهم لكتابك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين وهيئ لهم من يحكمهم بالكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة يا رب العالمين إلهنا هؤلاء عبادك هؤلاء عبادك نصب وجوههم اليك ورفعوا كف الضراعه اليك في هذه الليلة المباركة اللهم فثر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المُبارَكة إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍّ مشكور وعملٍ متقبلٍ ممرُور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام إلهنا نسألك مسألة المساكين تعلم مكاننا تعلم حالنا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلى نيتنا ولا يخفى عليك شيء من امورنا نحن الفقراء والبؤساء اليك المفتقرون اليك يا ذا الجلال والاكرام نسالك مساله المساكين نسالك مساله من خضعت لك رقابهم ولنت لتجباهم وذرفت لك عيونهم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك عنوفهم فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام وأعطِنا من الخير ما نروم وفوق ما نروم يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موحدَ هذه البلاد اللهم ارحم ولاة أمرنا الذين سبقونا إليك وعلماءنا اللهم ارحمهم ووالدينا وجميع المسلمين اللهم اغفِر لهم وارحمهم عاذهم وضع عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراثع الدوم الى جناتك جنات كجنات الخلود في صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود يَا غَفُورُّ يَا وَدُودُّ وَرْحَمْنَا إِذَا صِرْنَا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ اللهم من أرادَنا وأرادَ دينَنا وأرادَ بلادَنا وأرادَ الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغلُه بنفسِه ورُدَّ كَيْدَهُ في نحرِه واجعلَ تدبيرَه تدميرًا عليه يا سميعَ الدُّعَاء اللهم ارفع الفقر عن المسلمين والجهل عنهم والمجاعة عن ديارهم يا ذا الجلال والإكرام واجمعهم على الكتاب والسنة ووحِّد صفوفهم وألِّف قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا بلاد التوحيد والسنة والحرمين الشريفين اللهم من أرادها بسوء فرد كيده عليه نجرئ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم أصلِح شباب المسلمين اللهم ارزُقهم الوسطية والاعتدال يا ذا العظمة والعزة والجلال اللهم احفظهم من الإفراط والتفريط يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلِح نساء المسلمين اللهم زيِّنهن بالعفاف والاحتشام يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلِح وسائل الإعلام and um. اللهم أصلِح وسائل الاعلام ومناهجَ التعليم في كل مكان يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة ونحن في خير وصحةٍ وحياةٍ سعيدة اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا شهرَ رمضان روان بربوانك ولعتق من نيرانك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ما سالناك فاعطنا وما لم نسلك فلا تحرمنا برحمتك وجودك وفضلك يا رب العالمين اللهم انا نعود بماك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا انحصيتنا أن عليك انت كما اذنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلي عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلي عليه وعلى المهاجرين والانصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين